124-حكمة بالغة فما تغني النذر 125-فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر 126-قش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر 127-وهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر 128-وهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر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 ففجرنا الارض عيونها فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الانواح المدثر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا ايه فهل من مذكر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزَعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ مِنَ النُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن دِينِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشْر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 124. ورسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر 125. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 126. كذبت قوم لوق بالنذر 127. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوق نجيناهم بسحر نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَقْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ولقد صبحه بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرن القران للذكر فهل من مدكر ولقد جاء ال فرعون النذر كذبوا باياتنا كلها فاخذناهم فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر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 وَكُن صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ مُسْتَقِرّ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِر